حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم سأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يصرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجعكم قاؤه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في دعوان قالوا إن لنا لا أجر إن لنا لا أجر إنهم نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمنا المحررين قالوا يا موسى إما أن تلقوا وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحرو أعين الناس واسترهبهم سحرو أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم وَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى أَنْأَلِقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْسِكُونَ ثَوَقُ عَلَى الْحَقِّ وَبَقِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثَغُلِبُوهُنَّ أَلِكَ وَمِنْ قَلَبٍ صَاغِلٍ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ